يوم يفر المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وذني لكل امرئ منهم يوم إذ شئ يغني أجوه يوم إذ مسترح ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة فارحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة